fa Watch you <laughs> قال قريره ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت قد إليكم بالوعيد ما There هو أدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة